تسمعون الآن إلى برنامج فيك الخير من إعداد وتقديم نسيم الفايدي السلام عليكم مستمعين مستمعين راديو المنارة 95.5 FM نرحب بكم أنا نسيم الفايدي في الحلقة الثانية من برنامجكم فيك الخير الذي يأتيكم كل جمعة الساعة 12.10 بعد منتصف الليل والإعادة يوم السبت 12 الظهر طوال شهر الخير هدفنا من فيك الخير هو التأكيد على مبدأ التسامح مع الآخرين ومحاولة استعاب اخطائهم. بالإضافة إلى اكتساب شجاعة الاعتذار الهدف الآخر هو التعبير عن الشكر والامتنان لكل ما يقدم لنا انا هنا في استقبال اتصالاتكم عن طريق أرقام الهواتف 061 90 95 061 47 17 551 وعلى الاسم أسز على 092 818-3405 091-420-321-420 وأيضاً لكل من يرغب في المشاركة معنا بالستوديو بتجربته ودعوة أي شخص لشكره او الاعتدار بالنا فليتواصل معنا سواء كان عن طريق أرقام الهواتف أو صفحة الفيسبوك برنامج فيك الخير طوال الأسبوع في أول حلقة مستمعينا نحب نشاركك بقصة القصة في الحقيقة هي موجهة للأطفال ولكن أعتقد نحن كلنا في حاجة نحن نسمعها نسمع كيف عدم التسامح الزعل أو الضيق من الآخرين شو ممكن يسبب لنا نحن وشو ممكن يترك من أثار سلبية فعشان نسمع القصة ننتقل للتقرير عادة لنا علش ويهدي نسمعوا مع بعضنا ونكملوا بارك الله فيك اسف شكرا سامحني ممتنه سامحوني شكرا ممتنة. انا اسفه الله فيك سامحني شكرا بارك الله فيك انا اعتذر الله كل خير آسف. انا اسف اشكرك بارك الله فيك حقك انا اسف جدا شكرا جزاك الله الله فيك شكرا بارك الله فيك اسفه ما كانش قصدي شكرا بجد انا خجلانه الله كل خير لا سمحك بارك الله فيك اسف وزميلتي نسيم وكل مستمعين ومستمعي راديو المنارة هنحكي لكم قصة فيها عبرة عن التسامح خلينا نبدو القصة في يوم من الأيام قررت مدرسة في روضة ان هي تدير لعبة للأطفال تمتد تجربة فيها لمدة أسبوع كامل فطلبت من كل طفل ان هو يجيب معاه كيس من البطعطة يعني كل حبة بطاطا يطلق اسم على شخص هو حاسس نفسه زعلان منا في اليوم اللي هما قرروا انهما يجيبوا الاطفال اكياس البطاطا واللي هو حتبدى منا المسابقة او تبدى منا اللعبة احضروا الاطفال اكياس البطاطا ومكتوب عليهم اسماء الاشخاص اللي هما حاسين روحهم زعلانين منهم واكيدة الاب لا ما كانتش واحدة من الاسماء اللي مكتوبة علي ولا حبة بطاطا الغريب في الموضوع انه في اللي احضر كيس واحد من البطاطا فيلي أحضر حبتين بطاطا أو أكثر فكانت عداد الأكياس متفاوتة ما بين الأطفال هنا كان دور المدرسة إن هي تخبرهم أو تعلمهم بشروط اللعبة قالت لهم لمدة أسبوع كامل وكل يوم وين ما مشيتوا لازم تشيلوا معاكم هذا الكيس طبعا مع مرور الأيام بدون الأطفال يحسوا بأن فيه رائحة نتنة كريهة بتتخرج من أكياس البطاطا هذا بالإضافة إلى أن وزنها ثقيل يعني كل يوم وين ما يمشوا لازم يشيلوا معهم هذا الكيس طبعا كانت الرائحة يعني بشعة جدا وكان الكيس يكون أثقل يوم بعد يوم بعد مرور أسبوع كامل وبعد ما نقدروا نقولوا إن اللعبة هكي انتهت فرحوا الأطفال جوا للمدرسة سألتهم المدرسة قالت لهم كيف كان شعوركم وإنتوا تشيلوا في كيس البطاطا متاعكم وين ما تكونوا وكل يوم من أسبوع كامل بدول الأطفال يشكو ويقولوا نحن واجهتنا مصاعب واجد وأثناء شكوتهم كان باين عليهم الأحباط لأن الكيس كان حملة ثقيل وكانت في رائحة نتنى تخرج منها وكان لازم أن هما يلتزموا بشروط اللعبة اللي حبوا أن هما يشاركوا فيها طبعا هنا المدرسة جاء دورها أن هي تحكي لهم المغزى من هذه اللعبة قالت ان هذا هو الوضع بالزبط المماثل لأنك أنت لما تحمل في قلبك زعلة من شخص معين كون زعلان منا هذا الشي حيلوث قلبك حيخليك تحمل معك الكراهية وزعلتك من هذا الشخص وين ممشيت فإذا كان أنتوا يا أطفال في خطاب المدرسة إذا كان أنتوا يا أطفال ما تحملتش رائحة البطاطا لمدة أسبوع واحد بس فهل تتخيلوا نفسكم قداش تحملوا من كراهية طول عمركم في قلوبكم هذه هي فعلاً القصة وهذه هي فعلا العبرة من هذه القصة قصة عن التسامح حبيت انشارككم بها لهذا الأسبوع وأتمنى ان الفائدة والمغزى منها يكون وصلكم هذه تحياتي وعودة لزميتي نسيم في استوديو المنارة <تصفيق> نرجع تلك مستمعينا بعد القصة لألقتها علينا علا لمنحب نحييها زميلتي علا الشوهدي وعلي طريقتها الممتعة في إلقاء القصة كيف ما قلنا مستمعينا هي صح موجهة للأطفال ولكن نحن كلنا محتاجين ان نسمعوا النوع هذا من القصص عندي سؤال نحب نطرحه علي كل من يس يسمع فينا توا وعلي كل زملائي في الـ Control Room كل واحد فينا كم عنده حبة بطاطا في الكيس متاعه 5 6 7 8 نقدر نحن شايلينها لمده سنوات ويترتب عليها يعني من عليها امور اخرى ممكن تحول حتى لكره فنحن شو رايكم اليوم من فيك الخير نحاول أن نحن نتفق مبعدنا على الاتفاق هو أن نحن كلنا نتخلصوا من الأكياس اللي عندنا ما يكونش عندنا كيس اصلا بش نخطوه في بطاطا نتمنوا مش حاجة صعبة خصوصا ان نحن تو في شهر خير وفي شهر كريم نتمنوا أن نحن كلنا يكون عندنا القدرة على التسامح يكون عندنا القدرة على الاعتذار نتمنى أن أي شخص توازع لنا من أي حد يكلمة يعتدر له وانا بدوري نحب نعتدر لكل حد أخطأت فيه. حقا بقصد أو بدون قصد في نفس الوقت غير التسامح مستمعينا الجزء الاخر او الهدف الاخر اللي يعتمد عليه البرنامج هو الشكر والامتنان نتمنى ان كل شخص يكون يقدر كل كل عمل حد قدمه مهما كان بسيط أكيد يكون ساعدك في حاجة في موقف بسيط يكون قدم لك خدمه باي شكل ولا اشكال يا نحن نشلوها ما ننسوهاش ويكون عندنا امتنان تجاه الشخص اللي قدم لنا الخدمه هذه او اي كان العمل اللي قدم لنا نتمنوا حتى اللي يكون هو الشيء هذا سبب يغفر لأي أخطاء أخرى أنا موجودة معاكم لمدة 40 دقيقة نتمنى أن تتواصلوا معايا عن طريق أرقام الهواتف 061 90 95 707 و 061 47 17 551 بالإضافة إلى SMS على 092 818 3405-091-420-31-41 مستمعين نحن كلنا نخطئ كلنا نغلطوا المشكلة مش في الخطأ ولكن مشكلة في أن نحنا نكونوا مصرين أن نحنا ما نعتدرش أو ما نحاولوش أن نحنا نفكروا في الخطأ اللي نحنا اقترفنا في حق أي حد نتمنى أن نحن يكون عندنا الشجاعة اليوم ان نحن نحاول أن نحن نفكر في كل أخطاءنا وكل حاجة نحن قدم أي حاجة نحن درناها غلط في حق أي حد في حياتنا نحاول أن نحن نفكر فيها اليوم بشكل موضوعي حتى لو أن نحن ممكن نكون وزعلانين في شيء معين ولكن قد يكون الشخص الآخر يكون عنده مبررات أنهم بدون الدخول في تفاصيل انتمنوا أن احنا نقرر اليوم أن احنا نسامحوا أي حد مهما كان الخطأ بسيط أي حد أعتقد إن هو يستاهل أن احنا نسامحوا لأننا كلنا بشر وكلنا نغلطوا في المقابل أكيد في أشخاص آخرين نغلطنا فيهم حتى لو نحنا مش قصدنا لأننا نغلط فيهم في المقابل سيكون في تسامح للآخرين لنا نحنا نأخذ اتصال، ألو السلام عليك السلام عليكم عليكم السلام، اهلا وسهلاً صورة عن برنامج الرائع شكراً، بارك الله فيك، بس ممكن تعرفينا بحضرتك؟ نور بالغازي نور، أهلاً وسهلاً نور نور، حاب اليوم تشاركينا باعتدار قدمي الحد معليش حصلنا تعاودي لأننا مشتارطية النور انتمنى منك انك تشاركين باي اعتدار تقدمي لأي شخص كان صديق او قريب او اي شخص انت غلطني في حقه وتعتدريه اليوم. انا المشكلة ما غلطت في حد بصيري غلط فيه شو ندير شو الحل الحل انك تسامح يا نور با انا نسامح لو انغلط مثلا عندي مثلا امتحان وجد صديقة احاق لي مثلا انا كتب أوراد مجموعة أوراد كتبين الفقحات المنطية نحكي لي كل موضوع آآ حكي عدد طبعا نتوّرت هنا أنا بالموبايل عدد مسكة من موبايل لتنبط مني موبايل لقد أطري موبايلك شوية آه. عبيت لها مسحة تلية وكان عندي امتحان بكرة آه كنت تسامحها النور أنت سنة كم؟ أنا أولى جامعة أولى جامعة بهي نور ما تعتقدشك أنها مسحاتها دون قصد يعني أكيد هي مش قصد أنها تمسح لك الارقام تاع الامتحانات او الصفاحه او لا انا لا انا باه انا قلت يمكن مش منها اصلا بس الصفر سينيوم دوت عليه ما لقيتاش ووصل عليها, عليها جاتني تحنه وربط باش بس واجيب الكل ومن عاد دي دي بي هي ديما تجيني اها تمام باه دورت عليه ما شيء تمام باه نور هو الموضوع نتها صح يعني انتي امتحنتي. انت امتحنتي اتمنى انك تكوني حليتي في الامتحان بالرغم من اللي صار الحمد لله حلبي. الحمد لله اذا هو الموضوع انتهى اتمنى منك ان اول حاجه اليوم انك تسمحيها صاحبتك لان هي وارد ان هي تكون مسحاتها تغ... وهي مش قصدها ان هي تمسحها وبعدين بنقول لك حاجه نحن مرات نغلط واجد و... ونخاف ان احنا نقول ان احنا درنا الحاجه الغلط فهي وارد جدا ان هي تكون تبي منك لان هي دارت حاجه مش حلوه يعني ان هي لغتك وعندك امتحان وهكي فالحاجه مش... ما عندناش نحن القدره ان نحن نواجه ونحن نتمنى منها ان هي البنت اللي تحكي عليها ان هي تكتسب الحاجه هذه بان هي تكلمك وتقول لك انا اسفه اني انا غلطت اني مسحته بدون قصد ونتمنى منك انك انت تسامحيها لان اكيد هي مش قصدها ان شاء الله شكرا يا نور مستمعينا مكملين معاكم في في كل فيك الخير كيف ما قلنا يأتيكم كل جمعة الساعة 12 و 10 لمدة 50 دقيقة طوال شهر رمضان المبارك وأنا موجودة معكم في هذا الوقت ولكن انا أحب أن نستقبل ضيفتي فنطلع فاصل قصير ونكمله بارك الله فيك اسف <سؤال> شكرا سامحني ممتنه سامحوني شكرا ممتن انا اسفه بارك الله فيك سامحني شكرا انا اعتذر الله خير علي بارك الله فيك <سؤال> انا اعتذر جزاك الله كل خير اسف <سؤال> شكرا سامحني ممتنه انا اسف اشكرك اعتذر بارك الله فيك حقك عليا شكرا انا اسفه جدا شكرا جزاك الله عني كل خير سامحني بارك الله فيك شكرا حبك عليا بارك الله فيك اسفه ما كانش قصدي شكرا بجد انا خجلانه سامحني انا ندمت اسف جزاك الله كل خير اسف شكرا اعتذر بارك الله فيك اسف نستمعينا مكملين معاكم في برنامجكم الإسبوعي فيك الخير واليوم أو تحديدا في الحلقة هذه عندنا فقرة ممتعة جدا نتمنى ان تشاركون فيها باتصالاتكم وبأراءكم معي ضيفة ضيفتي هي سيدة تمثل فئة مهمة جدا في المجتمع فهي سيدة أفنت شبابها وتحملت مسئولية ثلاث أطفال بعد وفاة زوجها وهي في مقتبل العمر مستمعينا ضيفتي التي أسعد بوجودها معنا في فيك الخير هي السيدة أميما مساء الخير سيدة أميما مساء نورا أنا سهل كيف حالك إن شاء الله رمضان كريم <تصفيق> الله أكرم كل عام وأنت بخير إن شاء الله وأنت بخير نسي سيدة أميما على حسب معلوماتي أن زوج حضرتك توفى وحضرتك عمرك 33 سنة وأم لثلاث أطرال أيها ممكن تحكينا وتحكي المستمعينا كيف آه قدرتي انك انت تتحملي مسئولية الوضع الجديد والله اول حاجة نقولك هو فعلا الوضع الجديد ومفاجئ فالبداية كانت من عندي اني توكلت على الله ديما التوكر على الله وبالصبر فالحمد لله كان ديما قدامي اطفالي انهم رسالة امانة عندي يمكن نمشي بهم ونوصل بهم طريق الامان <تصفيق> كانوا صغار جدا يعني كان الصغير 3 سنوات اها و... <تصفيق> والاكبر 6 <ستة> والاكبر 9 اها <تصفيق> فكانت سنه صعبه بصراحه هم <تصفيق> كانوا والدين وبنت اها <تصفيق> بالنسبه كانوا اصعب من البنت <تصفيق> فعلا تتعامل معاهم خاصه فتره المراهقة. وي أصعب اصعب بيحتاجوا للاب اكثر او بيحتاجوا للراجل اكثر فعلا سيده اميمه اهل في كان حد يساعد فيك او يشارك فيك في المسؤوليه هذه خاصه في تربيه الاولاد لا لا انا كنت مهتمه بهم لوحدي ما كنتش نحب حد يخش في تربيتي ليهم <تصفيق> انا بس نوجه فيهم نعلمهم ونربيهم وننصحهم ونراقبهم ونتابعهم يعني انا تقريبا إذا كان في حد من الأقارب أو من الآلة بتكون حاجة يعني من بعيد يعني مش, مش أساسية أو متكلة عليها يعني. فالحمد لله السنين بتعدي مع المجهود نقول لك متعب قلق عرفتي مهم. أني بنوصل لحاجة معينة وأنني ننجح فيها مهم. ونثبت لنفسي وللناس والربي قبل أي شيء <تصفيق> انا الحمد لله قدرت نشيل الأمانة الحمد لله ونوصلها لمكانها الحمد لله سيدة أميمة اليوم بعد السنوات هذه كلها كيف شايف نتاج تربيتك ومجهودك في الثلاث أطفال الحمد لله نشكر ربي ونحس روحي أني فخورة جدا بأولادي <تصفيق> والحمد لله على كل شيء <تصفيق> الحمد لله عند هذا السؤال مستمعين عندنا تقرير حابين أننا سمعوا مبعدنا ونكملوا انا عارفة اني كنتي في اللحظة هذه تحديدا متفاجأة غير اني عارفة كديش عندك صعوبة او رهبة من المايك خاصة كنتي جيتي على اساس تحسبي برنامج خاص بالامهات لكن هو برنامج فيك الخير اللي هو خاص باي شخص عنده اعتذار او شكري بقدم الحد فهو يقدر يشارك فيه لذلك انا فكرت بشكل كبير في الموضوع عندي شكر وعندي اعتذار دكي حابة نقوله لكي بس بطريقة مميزة حابة نقوله لكي ويسمعني أكبر عدد من الناس مع العلم أنه هو الحمد لله ما ما فيش بلادنا أي مشكلة لكن دائما الأبناء طالما كانوا مقصرين في حق أبائهم انا قبل أن نشكر وقبل أن نعتذر حابة بس نوجه او نعرف كل اللي يسمعوا فينا بشيء مهم جدا ومع احترامي كل الأمهات اللي يسمعوا فينا حاليا ماما إنسانة جدا مميزة عمري ما شفت حد زيها سواء كان مرأة أو رجل أبدا بالمرة قدرة على التضحية مش عازية على الصبر على التحمل بكل المقيس ما فيش كلمة بشكل تشمل الأشياء هذين صبر وتحمل ما لقيتش مش جادرة نعبر عنها وعمرها أبدا محسستنا إن في شيء نقصنا خبات دور الأم والأب فعلاً ان شفت منها ما فيش إنسان يقدر يتحمله او يقدر يتعايش معاه ويتعامل معاه بهالسلاثة اللي هي تعاملت بها. ماما انا نبي نشكرك علي كل شيء على كل شيء أنت قدمته لي والخوتي على دعمك لي على تحفيزك أني أنا أكون الأحسن أني أنا أكون متفوقة في كل شيء على صعيد الاجتماعي على صعيد شغلي على صعيد العلمي التعليمي كل شيء وحابة نقولك حاجة انا والله والله والله يا ماما لو نقدر أو نطول أني أنا ندير لك تمثال في أعلى قمة في العالم مش حنتوانا لحظة علي إني أنا نديرها وهذا كله وشوي عليك هذا بالنسبة للشكر أما الاعتذار فأنا آسفة علي كل شيء علي أي تقصير بدر مني وانت عارفة أن تقصيري هذا بدون قصد لكن زي ما قلت لا طالما الأبناء كانوا مقصرين في حق أبائهم لا محالة عمرنا ما حنقدر الرد جميل كما علينا أبدا لكن حابة نشرني أن أعتذر لك عن شيء خاص صار بيني وبينك تقريبا من حوالي ثلاث أسابيع هو اختلافي وجهات النظر ما كانش مشكلة أنك يعني كنتي حابة أنا ناخذ قرار أني أنا نقول نعم عليه شيء وأنا كنتني بي نقول لأ عليه واختلفنا شوية وأنا سمعت من الكلام إلى حد ما وجدتها لكن بعدين عارفة في لحظتها مدركة تماما إن هو كان نابع من باب حرصك وخوفك الدائم علي وخاصة أني أنا بنتك الوحيدة فلذلك انا قدرتها وانت في النهاية بك تفهمتيني فأنا حابة نعتذر لك يعني إني أنا ما قدرتش ندبي لك رغبتك هذه وإن شاء الله يعني نقدر نعووزها دك في أقرب يعني شيء ممكن ربي يعطيه لي يعني فباختصار يا ماما ربي يخليك لي وربي يعطيك الصحة ولطالما كنتي وما زلت وستكوني انت مثل الأعلى وقدوتي ودائما بين عيوني بعد ربي سبحانه وتعالى انتلي بين عيوني نحط فيكي قدام كل شيء أنا نتبي ناخد فيه خطوة لقدام دائما انتلي قدامي ربي خذيكي لي يا ماما موسيقى شن روايك سيدة <تصفيق> والله فاجأة حلوة بكل و... نشكر بنتي نشكرك انك اديتي لي المفاجاه هذه نسيم والحمد لله انا شايفه كل حاجه حلوه في اولادي ومحمد بنتي فعلا الحمد لله ربي كرمني فيهم الحمد لله مسامحتيها على الموقف اللي حكت انا اهله بغموض ان هي كانت حابه تقول لا لا لا, لا لا انا نجيبها مسامحه الأم لازم تحتويات بناتها واولادها دازم. لا مسامحه هي ما مسامحه <تصفيق> الحمد لله يعني مفيش حاجة تزعل فيك من نهلة أنا نحب نقول لي مستمعين أن اللي كان معنا في التقرير هي نهلة هاني زميلتي في المنارة طبعا بنت سيدة, سيدة أميمة فأحكي لنا عن نهلة نهلة بنت ضطيفة مش حنشكرها يعني <تصفيق> انت تعرفي يا نسيم الحمد لله بنت كويسة على خلق وعلى دين وعلى علم الحمد لله و... ان شاء الله ربي يوفقها ويسعدها اتمنى لها كل خير انا دي عندي احساس الخوف ديما اخوف الام م -م. على على بنتها م -م. ممكن او قد زايد عندي شوية او قد يكون ماهو ماشي الحال ان شاء الله تطمني عليهم ان شاء, إن شاء ناخد اتصال مستمعينا السلام عليكم للاسف فصل بس انا نحب نهله هي قدامي في الكنترول روم بس انا نحب هي تشاركنا في الاستوديو تفضلي نهله سيدة أميمة طبعا أنا من قولي مستمعين أن أنا ونهلة أمرنا عليك مؤامرة, مؤامرة إيجابية نبيلة هي أن حضرتك توافقي أن تكوني معانا اليوم في البرنامج <تصفيق> نهلة قولينا شن هدفك اليوم من دعوة والدتك والله هو أولا نخليني نقول نرحب بمستمعينا ونرحب م -م. بك يا ناسيم وشكرا لك أنت أتحت لي الفرصة هذه لنقدم شو نقولك يعني نطة من بحر اللي تقدم فيه أي أم م -م. فهذه هي الرسالة أنا أحب أن شيء مش طالعة انا عشان تفاخر او انتباهى ويقولوا آه نهلة طلعت وشكرت أمها قدام يعني اكبر عدد من الناس لا بالعكس هذا فكرت فيه صلحة هي م -م. يعني أنا دائما نشوف في ناس مرات يديروا في مشاكل ما بين بعضهم مشاكل كبيرة قدام ناس مجموعة كبيرة لكن الاعتذار بيكون اعتذار شخصي وخاص وعضيق يعني لو يعني وهذا لو صار وهذا لو صار فلذلك ليش ما يكونش الاعتذار على نفس حجم المشكلة او حتى مش لازم يكون في مشكلة ليش ما يكونش الواحد يقدره يقدر لا ونقدره من يعني في اغلب الاوقات شون يعني اتمنى ان انا دي ما ندير لها حاجه اكبر منك ان شاء الله يا رب وناخذ الاتصال الو السلام عليكم الو السلام عليكم اهلا وسهلا كيف حالك الحمد لله تمام عرفنا انت طيبه ان شاء الله وانت طيب انا والله سمعت الحوار اخيرا الام وبنتها ما الله تبارك الله نعم شعب يعني شعب غريب بكى غريب شعب واف طيب وحنون يعني فعلا يعني مستحيل في العالم كله الدول العربية ولا الافريقيه ولا الدول الاجنبيه مستحيل يكون في حلهم لمده بعد الشعب الليبي يعني اها اولا اولا اصرحهم على ربعه الشوادر ونقول لابنا هداي كلك مزود يعني ادري في امك حبوك تلقي في عيالك ان شاء الله يقضي لسمك انت جرا فاكاين اللي هي المعلمه و قدامهم اديني في امك و بابك انا حلاقيه عليهم فعلا ان شاء الله هي قصه تاع اللي اللي راهو الوكله في سواني و عقبديسه و ري بعد ما مات بعد ما مات عيال شوفيه بعد ما لم لم الديسه و كيف انا لايا بابا خليها قاعدات لما تخبر انت فيه و في الداهي في أيوة. صح صح فعلا بلذلك بلذلك نعمل من جميع مهنيه لهذه هذه الابن في في ولديه حاجه من عياط متقطع وعليكم السلام <تصفيق> شكرا بارك الله فيك اهلا نرد لموضوعنا ولدك تعبت عليك مواجد يعني ما فيش كلمة واجد شوية كلمة واجد ما رشي زي ما قلت أنا في التقرير اللي سجلتها لها مش لاقية بصراحة كلمة عبر عن ما شفتها انت عارفة طبعا نسيم وضع أرملة في سن صغيرة في مجتمع مسلم محافظ وتقعد بروحها مع أكبر طفل عندها عمرها تسع سنوات فهذه صعبة شوية شوية يكفي الضغط النفسي اللي هي بس تعرض الناس شعلا سيدة أميمة نهلة حبت أن تعتذر لك وتشكرك بطريقة مميزة وكيفما قلنا توا أن تأمرنا أنا وياها بشأننا نقدر نقنعوك تكون معنا اليوم فهل نهلة قدرت أن تتعبر لك عن مشاعرها بطريقة مميزة؟ أكيد طريقة مميزة ومفاجأة ليه هذا يكفي نعم هذا مفاجأة مفاجأة حلوة جدا وبدون ما تعتذر أو أي شيء أنا ديما محتويتها وديما فهمتها غريبه عليها أكثر ما ما تشعر هي حتى اا فحتى أنا بدوري بشكرها اا واتمنى لها امنيات شاء الله سيده اميمه اطفالك تو بعد كبروا أحد النماذج هي نهله ونموذج مشرف هل هم قدروا ان يعوضوك السنوات اللي فاتت قدروا انهم يساعدوك الحمد لله الحمد لله انا كل ما فيهم نحس بنشرح ونفسيتي ترتاح ونقر مبسوطة الحمد لله أنا هلاش أنت حب تقولين المستمعين أنا حب أصلاً اليوم أن يكون نموذج نتمنى أن الحلقة الجاية من فيك الخير يكون فيها نماذج واجد مختلفة ان كل شخص يعتدر ويشكل لحد حبا نقول يعني هو انا أشارت إنه ما فيش بيني وبين ماما مشكلة لكن دائما نحن عمرنا ما حنوفو جميل والدين علينا فلذلك ما نرجوش نحن عشان نزعلوهم عشان نشكروهم يعني الولدين وغيرهم حلو يعني لأن الإنسان يقول فلان هو إذا حبه يقول أنا نحبك في الله إذا كان هو زعل يقول أنا أخطأت في حقك الاعتذار مشكلة ثقافة الاعتذار هذه ما زالت عندنا بعيدة لو حكينا عليها في المجمل فما بالك تجاه الول لأن أنتوا أكيد مش مزعلين صح لكن أكيد مقصرين هذه ما فيش حد يتخيل ان هو أعطى ولدي حقه فهذه نتمنى يعني رسالتي تكون وصلت يعتذروا ويشكروا أشياء معنوية بس بسيطة جدا بسيطة بسيطة لأنها أشياء معنوية كلها بسيطة مم. فأنا حاسب فرحة ماما فخاطري كل الأمهات اللي يسمع فينا يحسوا بيها يعني وفرحتي أنا طبعا انا حسيت فعلا أني أنادرت لها شيء مميز صح هو مش كبير مم. لكن شيء معنوي بسيط عبر لها عن جزئية بسيطة من امتناني وشكري وتقديري واحترامي لها سيدة أميمة في الختام الفقرة هذه نقول لك أن حاضرتك أكيد نموذج مشرف تمثلي فئة كبيرة من أمهات في مجتمعنا أرامل يعني نقول لك أن هم ربوا أطفالهم وكبروهم بروحهم وشالوا أهمهم كيف نقوله فأكيد أنا نشكرك جداً لوجودك معنا اليوم في المنارة أنا كنت عارفة أنا كان عندك رهبة من المايك ولكن خلاص اليوم في فيك الخير قضينا على أي رهبة ممكن خلوتك مضيعة تجد الام وبنتي <تصفيق> معانا قفل <في> المنار <تصفيق> ان شاء الله نتلاقوا في برامج اخرى في جوانب أخرى في حياتنا شكرا, الله, شكرا. الله فيك حتى انتي نسيم فاجاتك حلوه حتى انتي بنتي تشكري شكرا نشكرك نهله مستمعينا انا مكمله معاكم ولكن بعد فاصل قصير هلا فيك اسف شكرا سامحني ممتنه سامحوني شكرا ممتن انا اسفه الله فيك سامحني شكرا انا اعتذر جزاك الله خير اسفه بارك الله فيك انا اعتذر جزاك الله كل خير اسف شكرا انا اسف, آسف. اشكرك اعتذر الله فيك. حقك علي شكرا. أنا جداً. شكرا مستمعينا مكملة معاكم في فيك الخير انتمنى ان تتواصلوا معنا وتشاركونا بتجاربكم عن طريق ارقام الهواتف 061 90 95 707 061 47 17 551 بالاضافة الى الاسم اس على Uh, 092 818 3405 uh, كان معنا اليوم uh, ضيفة ونهلة كانت نموذج إيجابي نتمنى أن نحن كلنا نقطدوا به نتمنى أن يكون لدينا شجاعة الاعتذار uh, مهما كان الخطأ بسيط نحاول أن نحن uh, يعني الدنيا مش مستاهلة مستمعين لأن نحن نكون مزعلنين أو أن نحن نشيلوا أخطاء الآخرين نحن ويقدر عندنا كيس نحطوا فيه حبات البطاطا كيف ما حكتنا اليوم علا نتمنوا أن نخلصوا من كل حاجة هي ممكن هي تسيب أن أي أثار سلبية في دخلنا نعيشوا بها فترات طويلة من حياتنا الحياة مش مستاهلة الحياة كصيرة جدا نتمنوا أن نعيشوها بسعادة وبفراحة وبتسامح والجانب الآخر الامتنان والشكر مهما كان العمل بسيط اللي تقدم لك حلو أنك تشكر علي الآخرين حلو أنك تكون الشاي الجميل مهما كان بسيط وتحاول أنك أنت تعبر عن شعورك أو شكرك وأسفك للآخرين هو هذا هدفنا من فيك الخير نتمنوا أننا اليوم من خلال البرنامج هذا نكون نبدو صفحة جديدة مع أنفسنا مع غيرنا أن يكون في تواصل مع الآخرين عن طريق نديره زي سترايسكي على مشاعرنا بأننا نحنا نكون قادرين على التعبير عن مشاعرنا نحن كيف ما قالت نهلة نقطة مهمة جدا هي نحنا لما يكون في خلاف او مشاكل ما بين أشخاص يكون عندنا نحنا صوتنا عالي ويكون عندنا جرأة في النقاش لأن هي مشكلة كل واحد يجب يثبت وجهة نظره كل واحد يجب يعلي صوته ولكن في فكرة الخطأ او في فكرة الاعتدار تلقى هو صوته واطي وتلقى هو ما يبيش يعتذر ويحاول أنه هو يتجاهل الموضوع تماماً في حين إنه هو يكون ضايق أشخاص مختلف مختلفين يكون ضايق أشخاص قريبين مننا فأنتمنى اليوم نحنا إن شاء الله بدينا أن نحنا نكون نقدر أن نكتسبوا القوة هذه والشجاعة هذه مبعضنا ونتمنى أن تشاركونا بتجاربكم لكل شخص يحب أنه إن هو يشاركنا بتجربته هو يدعي أي شخص قريب منا صديق أي كان الشخص اللي هو يحب إن هو يدعي في فيك الخير يحب إن هو يشكره أو يحب أنه يعتذر له على أي موقف فنتمنى ان تتواصله معنا سواء كان عن طريق أرقام الهواتف أثناء الحلقة او ما بعد الحلقة وعلى صفحة الفيسبوك برنامج فيك الخير كلمنا سيد هو الأسف ما ذكرش اسمه ولكن حكاية قصة مهمة جدا وهي أن على الشخص اللي كان يعامل في والده بطريقة معينة بطريقة إلى حد ما سيئة فكان ابنه رد لنفس الموقف بان قال لا اخلي خلي اللي كان وان ذاك هو كان ياكل فيهم مو كيف ما هم لان انا هتاكل فيهم يعني بعدين فنتمنى ان احنا نحطوا النقطه هذه تحديدا في بالنا في كل في كل مواقف حياتنا ان كل حاجه نحن أي حاجة في أي موقف أي كلمة نحن نقولها لأي حد حت حتترد لنا وكما تدين تدان فأنتمنى أن كل حاجة نحن ندير فيها تكون خير في خير في خير شكر اعتدار امتنان ومسامحة آخرين ونتعامل مع الناس بإيجابية ويكون هو هذا التعامل ما بيننا في حياتنا كلها فأنا في استقبال اتصالاتكم مستمعين على 061 ويكون هذا التعامل ما 90 95 707 و061 47 17 551 وعلى الاس ام اس 092 818 34 05 و091 420 31 41 ام ممكن أنا مثلاً أسبوع هذا ممكن أكون زعلت والدتي وزعلت والدي فأنا حابة أن نستغل الفرصة أني أنا نعتذر لهم اليوم في الحلقة من فيكل الخير نعتذرهم على أي تصرف أنا اقترفته هو أكيد بدون قصد ونحب نشكرهم على كل التضحيات كل ما يقدموننا كلنا أنا وأخوتي في كل السعادة اللي هم يحاولوا قدر الإمكان إن هم يقدموها لنا بمختلف الطرق ناخذ اتصال الو السلام عليكم الو السلام عليكم رحله السلام اهلا وسهلا مرحبا فينا في برنامج ان شاء الله كل عام انت ممكن تعرفنا بحضرتك استاذ سالم استاذ سالم. سالم. سالم اسمح لي في الاول ممكن تعلي صوتك ايوه ايوه معك نعم استاذ سالم ممكن تشاركنا اليوم في الحلقه باعتدار او شكر اولا واخيرا نشكر قناه المنى شكرا بكل برامجها المميزه اها <تصفيق> وثانيا اشكر ان اتقى نعم نهله والجذعه الادبيه يعني اها ونتطلع عز وجل ان يبارك لها في ولدها وان يطول ان شاء الله ثالثا الاعتذار من الاخر اها ولو ان أه نحن طبعا مسلمين بس ولكن كبيره على النفس البشريه بهليش كبيره ست سالم و بعدي لو كان احنا في الـ انا والدة متوسطة متعلمة نعم في الوسط الغير متعلم عندما يكون الوالد غير متعلم أو الوالده شبه داله عندما تعرف لهم انت تعبر عن الحب ولا تعبر عن الغضب لان هذا الطلبه انت ربما كانت في اشياء في الادب بتعد عندها شيء سيء مثل, مثل الغضب عندما يبتعد على محارم الله عز وجل <تصفيق> تكون صفه <الصيفة> الغضب شجاعه نحن <تصفيق> <تصفيق> لما نطلع الخط لا لا نتسهم بان انت مش كويس وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا. انا نخط نخط جدا جدا مساله تحقيق ونتمنى ونتمنى من الله عز وجل ان وتكون عندي شجاعة مثل شجاعة الأخر أستاذ, أستاذ سالم ممكن اليوم الشجاعة هذه تكتسبها وتحكي لنا عن موقف تكون حاضرتك غلط فيه في حد تحكي لنا وتعتذر لليوم نعم أنا, أنا خلال صناتكم المغطرة طبعا عندي تجارب من تجربة بدات فيها مثل العمل. أنا طبعا موظف <تصفيق> في دائرة حكومية في مدينة ليبيا في مدينة سنغازي. <تصفيق> طبعاً السوء ما كانش مني لأنني فهمت بإني عندي علاقة غير شريفة بإحدى الموظفات <تصفيق> وطبعاً ما على أن أطربت من خلوة <تصفيق> من حمس كتاب الله عز وجل الحمد لله ومعروف طبعاً في الوسط الشباب الملتزم في مدينة منغازي <تصفيق> ولكن عندما اكتهمت بالشيحة راهي ومن قبل الرئيس متاعي على طول أنا رديت وبقرية مش أنا لي رديت وبجاية اكتمت الغضب في سري وبعادة خليت اللي الرئيس الخطاب متاعي ومن ثم الأخت والله بارك الله فيها لثم استهامها كذا لأنها عندها علاقة غزرة شرعية بفلان في العمل قالت لهم حاجة وحدة سالم ريشي استحال إيجار الشيحة بقى. وأنا أختها ومسممة لأخواتها وهو تجرا فيه ونحن أخوة في الله عز وجل لأني في صدق ومانا لأني طبعا مثل الحضور والغياب وكذا ان استاهل لما الاخذ هذا في لان هي كانت اضطر وحدة في الاخوه كان كانت متوفي ومدتها كانت مقعدة وكانت هي اللي تخدم مع الحوش صبح وعشيه وليل وكان الكلام هذاي من ثلاث سنوات ماضيه نعم استاذ سالم يعني حضرتك بسبب الموقف هذا غلطت في رئيسك في العمل انا طبعا انا ما دويتش بس ولكن حتى انا لما عديت مشني معني بكيت وواجد واجد وواجد وواجد وواجد وطبعا المؤمن مبتلى هذه <تصفيق> عندي قاعده اكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بس ولكن ان للأسف الطرف الاخر الرئيسي الضحايا لم يقبل ما ما قبلش العذر والله بدون مبالغه مثل المكتب نتاع هذه اها وطبعا قلت انا قلت سامحني ولا كذا لان مش غلطان اها كنت ولكن طبعا شنو قمت باعمال ان تبرر له اني راهو انا راضي عنه والله بدون مبالغه طبعا انا انتقلت من القصر وهو حتى هو نقله من القصر بسبب المشكله هذه وتلاقينا سبحان الله في نفس العمارة قاعدنا نبنو أنا قاعدنا نخزنو ما بعضنا تمام؟ نعم المهم في معاملات طبعا بين الأقسام وكذا وهي يعني حاولت أكتر من مرة ان تقدم حسنية والله بدون مبالغة يا أختي يوم الخميط كنت في الحديث الشي هذا مع رئيس الوحدة متاعي مه. او غيرته يا فلان 1 2 3 وكذا وكذا وكذا وانا جرت المستحيل اني حتى نقول لك السلام عليكم ويبدل علي السلام بس استاذ سالم نتمنى ان صوتك يكون وصل توا ان تعتذر لرئيسك بس في الجزئيه اللي حضرتك فيها آه آه مش في الموضوع اجمالا نتمنى ان صوتك نعم هو هو أنا لا اخفيك عليه هو الاستاذ صالح مطرود انا ما غلطتش نقولها انا على طول ولكن كنت انام متحامل لهذه الاخت الشريفه الطاهره وكانت تسهر وانها تخدم صبح وعشيه وليل وطبعا كان ظروف البلاد في عهد القذافي كان ظروف صعبه في المعيشه وكذا هنا انا كان تخدم في ثلاث ورديات وتجي في الصبح متاخره شويه وهي الله عبدو زمان اليوم فتح عليها والجوزه بدت بنتين والله عبدو جد فتح عليها معنا راهو لكن ولكن انا حتى اعتذر اعتذر جدا لو كان لو انا اني اساءت اليك نعم بارك الله شكرا آه. استاذ سالم انا نشكرك ونتمنى ان اعتدارك يكون وصل الاستاذ صالح كيف ما قلت لك في الجزئية اللي حضرتك بس غلطت فيها مستمعينا نتمنى ان يكون عندنا الثقافه هذه كيف ما قال استاذ سالم ان من البداية اذا او من تربيه تربيه اطفالنا اذا نتمنى نحن إن يكون هذا جزء مهم ربو باطفالنا ان هم يقدروا قادرين على الاعتدار وقادرين على الشكر و الجميل في نهايه الحلقه لا يسعني الا ان اشكركم من خلال فيك الخير وانا كيف ما قلت اعتذر لكل شخص اخطات في حقه وتحديدا طبعا والدتي والدي ونشكرهم على كل ما قدموه لنا نحب نشكر كل شخص قدم لي أي شيء خدمة سواء في المنارة او في أي مكان في حياتي نحب نشكره مستمعينا كيف ما قلت لك أي شخص يحب يدعو, يدعو أي قريب له او صديق يشكره او يعتذر له في المنارة فأنتمنى ان تتواصله معنا عن طريق صفحة الفيسبوك برنامج فيك الخير او عن طريق أرقام الهواتف 092 818 أربعة وثلاثين سفر خمسة وسفر واحد في الختام نحب نشكر سيدة أميمة لقبولها أنها تكون معانا اليوم في, في البرنامج ونشكر نهلة ونحييها نشكر عولة شويهدي على التقرير اللي قد مات لنا ونشكر أكيد المخرج حسين ناجيل في الكنترول روم شكرا يا حسين وكل من تواصل معنا وإن شاء الله تصبحوا علي تسامح وامتنان وتقبلوا كامل تقديري واحترامي نسيم الفايدي وفي أمان الله على موعد مع برنامج فيك الخير من إعداد وتقديم نسيم الفايدين